بوك تو كوين وخمسون واحد وخمسون ريزورجي <تصفيق> كوميسيوين قضاء الحاجات قضاء <تصفيق> الحاجات <تصفيق> أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة. أريد أن أذهب إلى المكتبة مكتبة بيع الكتب. أريد أن أذهب إلى مكتبة بيع الكتب. على <تصفيق> أريد أن أذهب إلى كشك الجرائد. أريد أن أذهب إلى كشك الجرائد. أريد أن أستعير كتاباً. أريد أن أستعير كتاباً. أريد أن أشتري كتاباً. أريد أن أشتري كتاباً أريد أن أشتري جريدة أريد أن أشتري جريدة أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة لكي أستعير كتابا أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة لكي أستعير كتابا. مي فالس إيري على لبرو أريد أن أذهب إلى المكتبة لكي أشتري كتابا. أريد أن أذهب إلى المكتبة لكي أشتري كتابا. Mi volas iri alla الكشك لكي por aceti gazeton. Urid an azeba ila lkushk liki ashtriya jarida. Urid an إلى أخصائي نظارات. أريد أن أذهب إلى السوبر ماركت. أريد أن أذهب إلى السوبر ماركت. أريد أن أذهب إلى المخبز. أريد أن أذهب إلى المخبز. Mi volas aceti oculvitroin Uridu أريد astriya nazara Urid an astri nazara Mi volas aceti fruktoin kai legomoin Uridu an astri fawakha wa khudrawat أريد أن أشتري خبز حمام وخبز عادي. أريد أن أشتري خبز حمام وخبز عادي. أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات لاشتري نظارة. أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات لأشتري نظارة. ني والس إيري سوبر بازار. فور فروكتوين أريد أن أذهب إلى سوبر ماركت لأشتري فواكه وخضروات. أريد أن أذهب إلى سوبر ماركت لأشتري فواكه وخضروات. يوالاس إيري أريد أن أذهب إلى المخبز لأشتري خبز حمام وخبز عادي أريد أن أذهب إلى المخبز لأشتري خبز حمام وخبز عادي